بسم الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام بيانه للملازم قد صليني صليني على خير خلق سيدنا محمد الذي ذكرنا الله الخير انثل الثريث للنور ربيع على الكريم معنى شبك كريمة أدت معنى الوجود لمحمدية الأرض فقد صلى الله عليه وسلم عاما فيه ذلك العام الذي حفظ الله به بيته من أن يهدم وفيه ولد صلى الله عليه وسلم إيظاما بأن البيت الذي حافظ الله على مبنه سيكون ذلك الوليد هدياً يحافظ على معناه وبعض فإن الحق سبحانه وتعالى خلط خلقه وجعل الإنسان أكرم هذا الخلق جميعاً وشف له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وجعله أهلا بما أمده به من طاقات وملكات وإمكانيات أن يكون خليفة الله في الأرض يفلحها ويعمرها ويرشهها بما أمده الله من للإمكانيات ذلك الخلق الذي نحف الكون وهو سيدك يتميز بشيء خاص هو فكرة وبذلك الفكر استحق السيادة على سائر أجنات الكون حيوانا أو نباتا أو جمودا الحق الشيطان هو تعالى خلق الإنسان وجعله متفاعلا مع الزمان ومع المكان فكل حركات الحياة التي ينظمها منهج الله إنما هو تفاعل بين إنسان وجمان ومكان وقد شاء الله أن يخصطي من الإنسان من شاء وشاء الله أن يخصطي من الأزمنة ما شاء وشاء الله أن يصطفي من الأمكنة ما شاء فهناك اكتفاءات لعناصر الحركة في الوجود وفي الزمان والمكان ضرقين من حدث واستفاء الله لبعض حركه من الناس واستفاءه لبعض الأمكنة واستفاءه لبعض الأزمنة ما يعني تجليل المصطفى على مصطفى الله عليه وإنما يعلم أن الاستفاء في الإنسان إنما شرعه الله على الاستفاء منه في كل إنسان فهو حين اختار من الخلق رسلا اختارهم لا ليدللهم على بقية الخلق ولكن ليجلوا بقية الخلق على وراج الحق من الخلق وكذلك حين يختفي بعض الأمكنة فهو لا يصطفيها تدليلا لها وإنما ليشيع اصطفاؤها في كل الأمجنة وحين يصطفي زمنا من الأزمنة يريد الحق أن يشيع أثر اصطفائه على كل الأزمنة وبذلك تكون الاستفاءات في الإنسان أو في الزمان أو في المكان مرهجا بها أن يعم اصطفاء في كل إنسان وفي كل زمان وفي كل مكان والحق سبحانه وتعالى حينما أنزل منهجه السماوي نظم به حركة ذلك الإنسان لأن الإنسان بمطلق إنسانيته بعيدا عن منهج الله كما قلنا سابقا دائما ينعتذ الله بلغض الكبد وبلغض الخطران وبلغض الحلع إذا كان إنسانا مجردا عن منهج الله أي أخذ خلق الله له وأخذ الماكدة التي خلقها الله له ثم اعتبر نفسه أصيلا في هذا الوجود فيضغى ولذلك كجد أن كل, كل كل كلام يتعلق بالإنسان مجرد عن المنهج الخبر عنه أو الوصف له غير سارب بالنسبة للإنسان والعقل إن الإنسان لفي خسف أي بمجراد إنسانيته بعيدا عن منهج الله ولذلك استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالصرح فليخرج الإنسان من خسران إنسانيته المجردة عن منهج الله يجب أن يتمسك بمنهج الله حتى لا يكون موصوفا بالخسران كلا إن الإنسان ليطعى أن رآه استغنى ما هو من هو ذلك الإنسان الذي يطعى؟ إنه الإنسان البعيد عن منهج الله أما الإنسان المتمثك في الجميل الله فإذ كل نعمة من نعم الله عليه تزيده سواضعا وتزيده سكرا وتزيده ع savaوءا بجميل الله عليه إن egون خلفا اذا مسه الشر جزوعا%, وان أذا مسه الخير منوع ذلك هو الإنسان عن منهد الله أما إذا كان إنسانا مقيدا بمنهد الله فإذ لا يكون خلوعا فإذا مسر الشر لا يزع وإذا مسه الخير لا لقد فالحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا هو الذي صنع الإنسان وخلقه ولم يدعي أحد أبدا أنه خلق ذلك الإنسان فالدعوى تظل لله إلى أن يظهر مدعي جديد يقول لا بل أنا الذي خلقه ونحن قلنا أن الظانع الصنعة هو الذي يقنن لها قانون صيانتها فليس من المعقول أن يصنع الظانع ويأتي آخر ليقنن لصلاح تلك ونحن بشر نعرف هذه الحقيقة في كل ما تنتجه المطانع من المطنوعات فالمهندس الذي صنع الصنعة والذي يضع لها كثالث ثاني فإذا من, من الإنصار ومن العقل ومن المنطق أن نترك لله أن يصنع قانون قيانة ذلك الإنسان الذي خلقه فصنع إنسان قانونا ليصن إنسان أو لينظر حركة الإنسان اجتياج على ذلك الخالق الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينظم خركة الإنسان في الوجود نظمها توزيما مستوعبا يستوعب كل زوايا الوجود وحين يقبل الإنسان على المنهج الذي وضعه الله لصيانة ذلك الإنسان ليحقق مهمته كله عباده ولكن المؤلفين حينما تكلموا وقسموا كام الله إلى عبادات وإلى معاملات ذلك تقسيم فني تقسيم علمي وإلا فكل أمر من الله وكل توجيه لأي حركة من خركات الحياة إنما هو عبادة لله ولكنهم جاءوا لبعض السعائر وسموها عبادة وسموا بقية الأشياء معاملة تنظم قانون القرض وتنظم قانون الأسرة وتنظم قانون المجتمع وتنظم قانون الاقتصاد وتنظم قانون الأفر كل ذلك يسمونه ذا في باب المعاملات ويخصون العبادات بإقام الشعر هذا تقسيم علمي ليس واقعي وإلا فكل أمر أمرنا به من الله كم في ذهو عزادة